أما مسألة الثانية متعلقة بالشيعة أو الرافضة والقول هذا شيعي معتدل وهذا شيعي غير معتدل أصلا هؤلاء يقولوا هذا شيعي معتدل الميزان عندهم بالمعتدل الذي لا يهاجم إذا رأوا الرافض لا يهاجم وإنما يطالب التسامح مع أهل السنة قال هذا شيعي معتدل ويصنفون الآخر بالهجوب والقتل وسفك الدماء يقول هذا شيعي غير معتدل يهمن الناس بهذا أن العقيدة قد تغير وهذا الذي يصطبغ الآن في أنهان الناس. على يطرح الآن في التويتر. هذا شيعي معتدل. وهذا شيعي غير معتدل. سبب عند الناس بلبلة. ووجه هذا أن يبدون أن هذا عقيدة هذا تغير عقيدة هذا. وهذا لا أصل له. عقيدة هذا هي عقيدة هذا. لكن هذا السجية أو المكر والخداع. وهذا سجية الغلظة والشده. وكما يقال في المثل هذا يقتل وهذا يتبع جنازته. وهم شركاء في الجريمة. وهم شركاء في الجريمة. القول بأن هذا معتدل بالمنظور العقدي هذا لا, أصل له. هذا لا أصل له الشيعة متفقون الرافضة وعامة الموجودين اليوم هم من الاثني عشرية المتواجدون في المدينة المتواجدون في الشرقية المتواجدون في البحرين والمتواجدون في الكويت والمتواجدون في إيران هؤلاء من الاثني عشرية وعامة الرافضة الموجودين الآن هم من الاثنى عشرية منهم خمس طوائف باطنية كالنصيرية والعلوية والبهائية والدروز والاسماعيلية هؤلاء من غلاط الروافض وامفرع من فروع الشيعة ومنهم طائفة يسمون الزيدية الزيدية ليس على عقيدة الاثنى عشرية ولكن تفرع اليوم من الزيدية الحوثيون في اليمن هؤلاء على عقيدة الاثنى عشرية هؤلاء على عقيدة الاثنى عشرية ولكن أيضاً لا ينبغي أن نستعين بوضع الزيدية المتأخرين فإنه معتزل في باب الإيمان يرون كفر أصحاب الكبائر كل زيد يرى كفر صاحب الكبير كل زيدي يرى كفر صاحب الكبير هذا العقيدة الزيدية هذه العقيدات الزيدية وهم يطعنون أيضاً في طوائف من الصحابة ويتكلمون في عثمان ويطعنون في عبد الله بن عمرو بن العاص ويفسقون معاوية وهذا موجود في الزيدية ولكن نرى الزيدية المعاصرة يصرفون ولاء للرافضة الاثني عشرية سياسات العصرية لعبت الدورها في هذا من عقايد عشرية 2 مجمعون على تكفير الصحابة من عقائد الـ 2 انهم مجمعون على تكفير الصحابة يرون أباكير مرتدا ويرون عمر مرتدا وهذا بجمع عنده ما في خلاف سواء قيل عنه بانه معتدل أو قيل عنه بينه غير معتدل لا فرق بين هذا ولا بين هذا الرافض مجمعون على تكفير الصحابة ولا يرون فيه مسلما لا مهاجريا ولا أنصاريا الا عليا وآل البيت وسلمان والمقداد وأبدر. هؤلاء مسلمون والبقية مرتدون وهذا تكذيب للقرآن وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للقطعي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر بالإجماع وهذا كفر بالإجماع ومن عقائد أيضا الاثنين عشرية الشرك بالله جل وعلا ولا ينكر بعضهم على بعض ولا ينكر بعضهم على بعض يقفون على القبور يقولون عن البيت يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون ومن عقائد هؤلاء أنهم يصرفون ولاءهم لليهود والنصارى في أي حرب تدور بينه وبين المسلمين وهذا ما ثابت على مدار التاريخ وما وجدت حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان هواء الرافضة ووقوف الرافضة مع اليهود أو مع النصارى هم الذين عانوا التتر على قتال المسلمين التتر قتلوا من المسلمين شهر واحد مليوناً وثمانمائة ألف وكان بمباركة وبخيانة من الوزير ابن العلقم الرافضي الاثني عشر فهم خونة لا يتمنون على شيء وكذلك بمباركة من الرافضة دخل القرامطة مكة وقتلوا من الحجاج والمعتمرين أكثر من مائتي ألف وكيطعنونهم بالسكاكين وسرقوا الحجر الأسود وبقي ما يزيد على اثنتين وعشرين سنة ومن عقائد الاثني عشرية أن لم يرون ردة عائشة وأنها بغي وأنها خائنة وهذا تكذيب للقرآن الله براءها وهم يقول له أنها لا تزال بغية وهذا دليل على عدم مان بالقرآن ولذاك طواهث منهم ما يؤمن بالقرآن يقول عندنا مصحف فاطمة عندنا مصحف فاطمة وما القرآن هذا محرف هذا من صنع بني أمية هذا من صنع بني أمية ولكن هذا لم يستفقوا عليه منهم من يقول هذا ومنهم من لا يقول هذا ومن عقائد الاثنى عشرية أنهم جهمية في باب الأسمى والصفات ومن عقائد الاثنين عشرية أنهم جبرية ومن عقائدهم الميضة أنهم خوارج في باب الكبائر هم على مذهب الخوارج باب الكبائر يرون كفر أهل الكبائر فليك تجد رفضيا أصلاً لا وهم مصطبغ بأكبر الكبائر طبعا عن الكبائر التي هي دون النواقض هذه بعض عقائد الاثنين عشرية والآن ترون هواماً كيف وقفوا مع المصيريين في سوريا يقاتلون المسلمين ولا يكفي القتل بالرصاص إذا قبضوا على سني بقروا بطنه بالسكاكين وترون الصورة موجودة على شبكة عكبوتية حين قبضوا على سني في العراق وحين ربطوا يدي ورجلي والصورة موجودة وضربوا بالحجارة حتى هلك ومات سوى الله يغفر له ويرحمه بعد ذلك ما كفى هذا أتوا بالبنزين وحرقوه وهذا موجود ومما راهض من عساكر الدولة العراقية تحت إشرافهم وتحت نظرهم هكذا سيصنعون بكم الرافضة متما تولوا عليكم سيفقرون بط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 تاريخهم أسود لأنه لا سلف لهم حين تسأل الرافض عن سلفهم ما يسألهم سلف إنما اللهم يتمسحون بأهل البيت وليست لهم سنيد عن أهل البيت إلا كأسانيد الكلابين الدجالين ليس كأسيد أهل السنة والجماعة ثقة عن ثقة فهو تاريخهم أسود ومن سفاة عقولهم وضلالهم أن ينتظروا محمد بن الحسن العسكري على لغاة في سرداب سامرة من نحو ألف عام ينتظرون هذا الرجل الذي يخرج وينقذهم ولا ظنهم الله اللي ينتظرون للدجال ولهذا لا أصل له أصل الحسن العسكري كان عقيما وقد اتفق العلماء على أنه كان عقيمة مولدا له فمن أتى ابن يسمى محمد ثم إذا كان قد ولد فلماذا غاب في سرداب سامرة وهل يعقى لأنه إلى الآن موجود ومختفي عن الأنظار فهل يدل على نقص عقولهم وعلى سفاسهم وعلى خبثهم وأنا ماشد الناس عداوة ينبغي أن يحدث ولا يغتر بالمقولات الزناد الآن بالتقارب بين آل السنة وبين الرافضة هذا ليسعى بالتقارب ولا يسعى التقارب بين الإسلام والكفر وبين الإسلام والشرك لا تقارب بين أهل السنة وبين الرافضة أي حال من الأحوال قد أكل يقول رافض معتدل ما في شيء رافض معتدل الرافض كلهم على عقيدة واحدة ولا يتبّر ولا يستطيع شخص يوجد عن الرافضين يكفرون اليهود النصارى حتى الكفر ما يكفرون إلا التكفير قا على القتال على مظلمة ولا فلطنون لا يكفرون حتى الصحاب ما يكفرون من المشركين بالتالي قضية الاعتدالية في اللهجة في السجية نعم هذا موجود لكن في العقيدة لا أصل لا فلا نغتر